هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَت حَمْلًا خَفِيفًا تع الشهَا حملت حملًا خفيِي فَ فَنَّت به فَلََّ أَسقَالَ الدَّ وَلهَّه رَّهُ مَالَ آتَتَنَ صالحلَّ نَكون مِ الشكررين. ما لََّا آتَهُ مَا صَالِحًا جَعَلَ لَ شُرَكَ أَفِي مَأَتَهُمَا فَتَعَ اللهَّهُ عَمَّا يُشِْكون أَُشْركُونَ مَا ل يَخلّقُ شَيئ وَهُُم يُخلَّقُون وَلَا يَسون تطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن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 وَإِن تَدْعُوهُمْ إلى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ قُلِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّمَا أُنْذِرُ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 وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْثِ مَا لَا يَقْصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي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 بك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستطيعون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون